نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا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 فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُووا بِاللَّغْوِ مَرُووا كِرَامًا